بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن التبعدة أما بعد هذا والمجلس الثالث في شرح كتاب الصلاة من نتن عمدة الأحكام من كلام خير صلى الله عليه وعلى الله وسلم الحافظ عبدالغني المخبصية هذا المجلس الثاني بشرف كتابه إن شاء هذه ليلة كم؟ في ليلة الثالث العشرين شهر صفر للعام التاسع العشرين من بعد الأربعمائة والألفين والحشرين. كنا قد حديث الثالث حديث جاب نقرأ هذا بسم الله الرحمن الرحيم عن جاب إذن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رعاهم استمعوا عجلة وإذا رعاهم أقطعوا أخرى والسبحة كان النبي صلى الله عليه وصلم يصليها بغلث <تصفيق> عن أبي المنهالي طيارني دخلت انا وابي على ابي بزهه الاسلمي ابي بزهه ابي بزهه الأسلمي, الأسلمي, الاسلمي رضي الله عنه فقال له ابي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبه فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى هنا تضحل الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أهدنا إلى رحله في أقفى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العثم وكان يقرأ النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفضل من من صلاه الغداه يعرف الرجل جليسه ويقوى بال60 الى المئه هذان حديثان معدان من اصول الاحاديث في بيان مواقيت الصلاه ولقد جاءت عدة أحاديث في الصحيحين وفي غيرهما غير هذين الحديثين في بيان موقيت الصلاة فأصول أحاديث المواقيت هي حديث جابر هذا وحديث أبي برزة الذي يليه وأيضا حديث جابر حديث آخر لجابر أخرجه أحمد والترمزي والنسائي نعم. وأيضا حديثه أبي هريرة وحديثه عبد الله بن عمر بن العاص وحديثه أبي موسى الأشعري وحديثه بريبة بن الحصيب الله وصيات بيان ان شاء الله هذه الاحاديث نحتاج الايه الانتباه حتى ان نلهم بهذه الاحاديث ان شاء الله تعالى ومنها نعرف فقه مواقيت الصلاه فالحديث الأول بعد هذين الحديثين وحديث جابر رضي الله عنه أخرجه الترمذي وأحمد والنساء بإسناد جيد وقال فيه بخاريه أصح شيء جاء في المواقع حديث جابر هذا الذي سوف نذكره الآن إن شاء الله أعلم وفيه نحن أنا جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وقت الظهر فقال له قم فصله كان أتاه لما زالت الشمس أتاه في وقت الزوالة فقال له قم فصله فقام فصله ثم جاءه في وقت العصر لما صار ظل كل شيء مثله فقال لكم فصلف فصلنا العصر ثم جاءهم في وقت المغرب لما وجبت فقال لكم فصلف فصلنا المغرب نعم فصلنا المغرب حين وجبت الشمس ثم جاءهم في وقت الاشاء فقال لهم قم فصله فصلى العشاء حين غاب الشفق ثم جاءوا في وقت الفجر فقال له قم فصله فصل الفجر حين سطع أو حين برط الفجر ثم من الغد في وقت الظهر أيضا لما صار ظل كل شيء مثله فقال لو قم فصل فقام فصل ثم جاءه العطف حين حين صار ظل كل شيء مثلي فقال لكم فصله <تصفيق> ثم جاءه المذر وقتا واحدا لم يزل عنه يعني جاء جاءه في الوقت نشفيه الذي قيانا قد جاءه فيه في اليوم الذي قبله وقتا واحدا لم يزل عنه فقال لكم فصله ثم جاءه لا شاء حين ثلث الليل أو في نفط الليل في رواية فقال له قم ثم جاءه الفجر حين أفطر فقال له قم ثم قال له ما بين هذين الوقتين وقت ما بين هذين الوقتين وقت هذا حديث جابر قال فيه البخالية وأصحه حديث في المواقف وبنحوه حديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما اخرجه أحمد أيضا والترمذي وأبو داود من طريقين يعني يحسن أحدهم الآخر ويشهد نعم حديث, حديث جاب هذا وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمن جبريل عند البيت مرتين أمن جبريل عند البيت مرتين ففي المرة الأولى جاءه في وقت الظهر نعم لما زالت الشمس, الشمس أيضا فقال فصلى فصل الظهر ثم جاءه لما صار ظل كل شيء مثله فقام فصل العصر ثم جاءه لما لما واجبت أو لما سقطت الشمس فصل المغرب ثم جاءه لما غاب الشفق فصل الجاء ثم جاءه لما ظهر الفجر فصل الفجر ثم جاءه في المرة الثانية نعم لما صار ظل كل شيء مثله أيضا فصل الظهر ثم جاءه لما لما صفرت الشمس فصل العصر ثم جاءه لما ثم جاءه في المغرب في الوقت في الوقت الأول الذي جاءه فيه في المرة الأولى هكذا جاء. ثم جاءه في المغرب في الوقت الأول فصل المغرب ثم جاءه في الاشاء في نصف الليل أو في ثلث الليل فصل المغرب ثم جاءه في <تصفيق> الفجر لما أصفر فل... نعم فلما أصفر أصفر الفجر صلى الفجر ثم قال له بين هذين أيضا الوقتين وقت هذا الحديث الثاني من أصول أحاديث المواقع حديث ابن عباس رضي الله عنه وأيضا جاء في هذا الحديث زيادات عن, الحديث عن حديث جابر فقد وقد وافق حديث جابر في اغلب ما جاء فيه ولكن زاد عنه بعض ولكن زاد عليه بعض الزيادات فزاد عليه في وقت الفجر انه قال انا وصلنا الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم وحرم الطعام على الصائم فدي الزياده الاولى لحديث المعضات على حديث جابر وأيضا الزيادة الثانية أنه في آخر الحديث التفت جبريل إليه فقال هذا وقت يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك هذا وقت الأنبياء من قبلك نعم وحديث الثالث مؤصول الحديث المواطي حديث عبد الله بعمر بن عاد رجل الله أخرجه الإمام المسلم في صحيحه وفيها أن النبي صلى الله عليه عليه وسلم قال وقت الظهر ما لم يصر ظل ما لم يصر ظل كل شيء مثل وقت العصر ما لم تصفر الشمس نعم وقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب اذا غربت الشمس ما لم يغرب الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط وقت الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فهذا حديث قولي بخلاف الحديثين السابقين الحديثان السابقان حديث جابر وحديث حديث انه حديث فعلي نعم ان هذا حديث قولي وحديث القولي اقوى بلا شك اقوى في البيان القول اقوى من الفعل وهو معلوم في اصول الفقه نعم. نعم الحديث الراجع من اصول احاديث المواقيف حديث ابي هريره رضي الله عنه اخرجه ايضا الترمذي وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال إن للصلاة اولا وآخرا إن للصلاة أولا وآخرا وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وآخرة وقتها حين يدخل وقت العشر وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وإن آخر وقتها حين يليب الأفق وهذا بخلاف الأحديث الصادقة كان فيها حين يغيب الشفق وهنا حين يغيب الأفق يزيع أيضا يعني زيادة أخرى أو اختلاف آخر بين هذا الحديث والأحديث الصادقة وإن آخرة وقتها حين يغيب الأفق وإن أول وقت العشاء حين يغيب الأفق أيضا وإن آخر وقتها حتى أو نصف الليل أو حتى ينتصف, ينتصف الليل وإن أول وقت الفجر حين يطلق الفجر حين يطلق الفجر إن آخر وقتها حين تطلق الشمس هذا الحديث هو أحمد في مسنده أيضا والترمذي من طريق محمد ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح من طريق محمد ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه ماذا؟ محمد ابن فضيل نعم ولكن نعم. ذكر أعلى أعلّ البخاري هذا الإثناد وأيضا أبو حاتم كما في العلل لابن أبي حاتم أن, أن غير محمد ابن فضي فرواه عن الأعمش عن مجاهد فرواه عن الأعمش عن مجاهد موقوفا عليه ورجح الوقف, الوقف أيضا أبضار قطنين واما قال من زوجي ايبر ابن حبان وغيرهما ترجح الوسط وقال إنه لا وقال إنه لا تعارض بين المرسل او بين بين الموصول بين الموقوف وايضا من من رجح هذا من المعاصرين العلامه المحدث احمد شاكر رحمه الله تعالى فقال ان إن رواية مجاهد الموقوفة عليه لا تعلم الرواية الموصولة بل هي تقويها وفي هذا نظر الذي يظهر أن, أن الحديث من ناحية الإثناد الراجح فيه الوقف على مجاهد كما قال فخول عمة الإله البخاري وأبو حاتم والدركتني هذا من ناحية الإثناد <تصفيق> ماذا موقوف على مشاهد هذا الذي رجحه الفخاري وأبو حاكم والدرق ابني من... نعم أذكرنا كم حديث حتى الآن بخلاف الحديثين في المتنى حدث جابر وحديث ابن عباس وحديث أدواري حديث جابر نعم حديث جابر الذي في المتنى أحكام لا يتقل في العسل بدأنا, بدأنا بحديث جابر بدأ أخرج أحمد والنسائي ثم حديث ابن عباس عند أحمد أيضا والترميزي وأبي داول ها؟ ثم حديث عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن عمر عند مسلم وأيضا أخرج أحمد أيضا ثم الحديث الرابع حديث أبي هريرة حديث الذي أخرجه التلميذي الحديث الخامس حديث أبي موسى الأشعري أخرجه مسلم أيضا وفيه أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أتاه سائل فسأله عن أوقات الصلاة فلم, فلم يجبه ثم أمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر فأمر بلالا فقام الفجر حين انشق فجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا وإذا يوافق أو ما قد رجحناه في الدرس السابق من, من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الغالب على حاله أنه كان يغلس بالفجر هذه الرواية عبد ما ذكرناه كان لا يكاد يعرف بعضهم بعضا حين انتهى الصلاة طيب نعم حين, حين... حين اقامت الصلاة معذرة هنا اقامت الصلاة ولم اقام الفجر اقام الفجر حين انشق يعني بمجرد ان ظهر وقت الفجر بعده فترة وجيزة اقام اقام الصلاة الفجر طيب وا بلالا فأقام فقام للظهر حين زالت الشمس والقائل يقول انتصف النهار او لم ينتصف والقائل يقول انتصف النهار امام ان يعني فقام في اول الظهر في أول وقت الظهر عند الزوال ثم أمرهم فأقام العصر والشمس مرتفعة وهذا موافق لحديث أبي بردان والشمس مرتفع وفي حديث أبي بردان قال والشمس حية ثم أمرهم فأقام المغرب حين, حين وقعت الشمس وقعت الشمس بمعنى وجبت كما في بعض الأحديث السابقة نعم حديث جابر الذي بدأنا به ثم أمره فأقام المغيب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق أو حين مغيب الشفق ثم أخر الفجر من الغبد حتى انصرف منها وكادت الشمس أن تشرق أو حتى يعني يقول القائل طلع عب الشمس و واخر الظهر حتى كاد أن يدخل وقت العصر أو حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس واخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق يعني طويل وقت لو شاء المغرب اصغر حتى ده ينزل العصر ما ها ماذا كتبت يا عبد المحسن؟ ماذا كتبت؟ ماذا كتبت؟ قلنا في اليوم الذي في, في, في اليوم الذي يليه أخر الفجر حتى كادت أن تشرق الشمس أو حتى يقول القائل طلعت الشمس أو كادت أن تطلع ها هذا الفجر اخر الظهر حتى كاد ان يدخل وقت العصر تاخر المغرب حتى كاد ان يغيب الشفق حتى كاد ان يغيب الشفق يعني قبيل وقت العشاء انا وقت العشاء يكون, يكون حين غياب الشفق يعني هذا ايش بمدى وقت العصر احنا كل العصر يا اخوان العصر بالضبط حتى تلاقي المغرب العصر يعني لسه وؤخر العصر اه لا احنا قلنا اقصر حتى حتى كده يدخل هنا حتى ال10 العصر نعم حتى كادت الشمس ان تغرب نعم نعم نظرا لذلك وؤخر العصر حتى كادت الشمس ان تغرب وؤخر المغرب حتى كاد يغيب الشفق ثقيل او يثقل اذن ثقيلا نعم, نعم. في العصر. العصر حتى او حمرت حتى حمرت الشمس حتى احمرت لمعنى حتى تذهب الظل وخر العشاء حتى كان ثلث الليل الاول اخرنا حتى كان فولو في الأول الاول واخر الفجر قلنا الفجر في ثم قال لو في آخر الحديث الوقت فيما بين هذين الوقتين في الوقت فيما بين هذين هذا ايضا رواه مسلم وروى الامام احمد في مسنده هذا الحديث الخامس خامس. هذا الحديث الخامس الحديث السادس حديث بريدة ابن الحصيد خرج المسلم أيضا حديث بريدة ابن الحصيد خرج المسلم أيضا فيها أيضا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعليه وسلم فسألوا عن مواقيت الصلاة كما جاء في حديث أبي موسى فقال فقال صلى الله عليه وسلم اشهد معنا الصلاة فقال له اشهد معنا الصلاة فأمر بلالا أيضا فأذن بغلسني فصل بيوم السبس هنا طلع الفجر ثم أمره الظهر هنا زالت الشمس هنا الشمس ثم امره بالعصر والشمس مرتفعه كما في حديث ابي موسى وفي حديث ابي غربه ايش الشمس حيه ثم امره بالمغرب حين وجبت الشمس هذا موافق للاحاديث السابقه بالنسبه للنغرب. ثم امره بالعصر ثم امره بالعشاء حين غاب الشفق ثم أمره, أمره الغد فنور بالفجر, فنوره بالفجر ثم أمره في الظهر فأبرد فسوف معنى الإبراد ثم أمره في الظهر فأبرد ثم أمره في العصر أمره في العصر والشمس بيضاء نقية آه هذه الجياذة جديدة وهذا لفظ مختلف والشلسل بيضاء نطية هنا في حديث إيش؟ حديث منها حديث منها بغير بنوحفين. بغير, بنوحفين. بغير بنوحفين. سمس البيضاء دقية لم يخاببها صفرا ثم أمره ثم أمره بالمغرب ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفر قبل أن يقع الشفر ثم مروا بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل عند ذهاب ثلث الليل أو بعضهم فلما أصبح قال أين السائل؟ قال ما بين ما رأيت وقت ما بين ما رأيت وقت هذا حديثه بريبة ابن حسود ها تحدي الفرايد هذا لازم ابجدرا ورد تحدي الفرايد ده مره واحده راجع واقطع هذا الشط اللي هو اسمه احمد تحدي الفرايد ده النهارده ده من كتب الحديث اهه اهه ومسلم ان رجل اتى النبي الله وسلم رجلا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فساله عن مواقيت الصلاه صلى الله عليه الحديث امم نعم فقال له اشهد معنا الصلاه فامر بذلك اذ اصطبل الصبح امر ضلالا فامر بالليل اذن فاذن بغلط فصدر حين طلع الفجر ثم امره بالظهر حين زالت الشمس ثم امره بالعصر والشمس مرتفعه اه ثم امره بالمغرب حين غربت الشمس لا, لا ثم مروا بالعصر ثم مروا بالعصر او اه أو الشخص ثم شربوا انتقاع السنوار لا هذا المخرج بالعصر فكان العصر شربوا شربوا <تصفيق> ثم ثم مروا بالنجد ثم قاموا مروا باشاء الشفق ثم مروا من الغروب فنورت <تصفيق> وقت العصر الاول كان متى؟ وقت الظهر الشمس مرتفعه <تصفيق> <تصفيق> بعد كده الظهر خلاص اسمها ثم مراه العشاء حين غاب ثم طلع من الغد تنور في الفجر ثم مع اوكدو فأظلم نعم ثم طلع العصر والشمس بيضاء نقيه <تصفيق> لم يخالطها صفر لم يخالطها لم يخالطها صفر, لم يخالطها صفرة. صفر. ثم مروا بالمغرب قبل أن يقع الشفق ثم مروا بالعشاء عند ذهاب فلوس البيت او بعضه عند ذهاب فلوس في الليل او بعضه ولما اصبح قال اين السائب ما بعنا ما رايت وقع اينا وصلت؟ ها وصلت الى شيء؟ ها شرح الحديث هذا على امام مسلم رحمه الله ما الصحيحين لا لا بس <تصفيق> لا يكون شيء اذا هو هذا الحديثه مسلم لا ترى هذا يثبت هو يثبت العذ الى البخاري وإلى مسلم يكفي ولكن إن إنزلت فلا بأس وحتى لو لم فيه زيادة يعني و... لا أحد من التطويق إذا أنت إذا أنت قطلت في التخريج وغير فائدة لكن... لكن بلا شك والمسند يعدي من الأصول التي وضع إليها المسند يعدي من الأصول التي وضع إليها بارك الله فيه هذا ليس من الطبيل لأن أحمد ليس متأخرا عن مسلم بل أحمد قبل مسلم ما هذا؟ لذلك أنا قلت لك ويكتفى نعم العزو مسلم ولكن إذا أعزوت إلى غير مسلم إذا أعزوت إلى أحمد فلنع فيه لا, لا يقال هذا من الطبيل أو لا يقال أن هذا يعمل هذا يقول حديث هذا يقول حديث الحديث في, في مسندين وإن كان طبعا احمد ما اشترط كما معلوم ولكن ولكن المسند يعد من الاصول التي يرجع اليه فذكر او اخراج احمد الحديث في مع, مع الامام مسلم هذا بيقول لك ازعر الحديث يعني ازعر الحديث يعني كما يقال بريقا نعم او يعني رونقنا نصحى له التعبير انت فبلا شك يعني يعني لا لهم من لا لهم من المشكل ونقولوا احمد والله اختصرت احسن في بعض بعض المواضع يعزو الى غير البخاري يعني يزور البخاري ومسلم واحمد والطبراني وانت راجعت السلسلتين صحيح او ضعيفه فذلك صراط مليح ان شاء الله فذلك <تصفيق> لا ماشي من هذو الخليط يعني لا احيانا غير كده هذا هو ابو الثاني ابو قريش هو احنا كل هل نحن كلنا بارك الله فيك توزع في نقطه نحن لها مجادله كثير نقول انه يلزمك ان تصمت غير الصحيح اذا عذوت الى احديه فاذا عذوت احديه منا يك ما, ما لزمك ان تخرج ان تعود الى مدام الحديث في الصحه اين او في احديه ولكن اذا عذوت الى غيرهما خصوصا اذا كان من يعني من اصول حفظ السنن ومسند احمد هذا لا يستنكر عليه فيقول أنك يعني أتيت بتطويل زائد لا ألافة إذا منه ها؟ شاهدة الآن نحن من هذا نقول قد أتينا على أصول الأحاديث في المواقب هذه الأحاديث منها نعرف مواقب الصلاة من منكم الآن يستطيع أن يلخص لنا مواضع الاتفاق والاختلاف بين هذه الأحاديث نبدأ بوقت الظهر أنا هو الذي بدأ أو في أغلب هذه الأحاديث في أول وقت الظهر إصنعوا اصنع جدولاً, هكذا. اصنع جدولاً. اني في صفحه منفصله واه نضع في الخانه الاولى حديث حديث الصحابي عاوز الصحابي راوي الحديث ثم نعم مقسم خمسه اعمده لاوقات الصلاه نعم لاوقات في الصف في الصف في القناه الاولى تحت اسم الصحابيين نبدا بحديث ابي هريره نبدا بحديث جابر هنا الذي ذكرهم فضل قال انا صله الظهر متى بالهاجره نعم يعني ما جعلوا هذا الجدول مثلا الايه ليه الاولي الاول وقت الصلاه جنوى الموقف أول وقت الصلاة فمن للظهر لحديث جابر في الصحيحين ذكر فيه أنه صلى الظهر بالهاجرة طيب ثم العصر صلى العصر والشمس مقية تكتب والشمس نقية الغرض أمنية نحدد الوقت تكتب تحت خانة العطف الحديث جابر والشمس نقية المغرب تكتب تحت خانة المغرب إذا وجبت إذا وجبت والإعشاء تكتب تحتها إذا رآهم اجتمع عجل وإذا رآهم أبطى وأخر إذا رآهم اجتانا وعدجلا إذا رآهم أبطاهم أخرا والفجر والصبح يصليها بغلسات تكتب بغلس فقط بغلس. هذا من نسبة الحديث جاب من نسبة الحديث أبي برزا حديث الثاني كان نسبة للظهر كان يصلي الظهر كان يصلي الظهر التي تسمى بالهجير يعني حين تضحض الشمس اكتب تحت الظهر حين تضحض الشمس حين تضحض الشمس هذا الحديث أبي برخي وتحت خانة العفر تضحض قدال ثم الضاد تضحض تنزل الاولى ادال المواجهة والاخيرة الضاد ابدا الاولى ادال المغرمة حاضرة وهي الثانية الضاد المواجهة في رادحاضو الشمس وتحت خانة العصر تكتب والشمس حية هذيك اي ورده والشمس حية والمغرب تكتب نسيا الراوي نسيا الراوي الثلاثة نسيا وقت المغرفة حديث أبي برسو نسيا نسيا ما قيل في وقت المغرفة حديث أبي برسو نسيا الراوي والإشاء كان يستحب أن يؤخر كان يستحب أن يؤخر وصلاة الغداء, الغداء. صلاة الفجر آه. كان ينفاتل منها حين يعرف الرجل جليسه ينفاتل منها حين يعرف الرجل جليسه طبعا هنا ملاحظة انتبهت اليها بنسبل هذين حديثين ها ما ما وجه النقص او الخلاف ما بين هذين الحديثين والاحاديث الاخرى لكن نحن فرضناها لا غير هذا بالنسبه للمواقيت فا اما اما الغلط لا لا لو اريد, أريد اه اه هناك صيغ مختلفه عامه وقت وقت ذكرت وقت الفجر ذكر وقت واحد فهمت لم يذكر الوقتين ذكر اكثر واحد في الغالب ذكر الوقت الاول الا في حديث ابي برده في الفجر يعتبر ذكر اخر الوقت حديث ابي برده الحديث هو الثالث حديث من جابر عند الترمذي واحمد قلنا سئل طيب ها فحديث جابر ماذا؟ ماشي اول يعني جابر هنا في طه ذكرى عبد الغني المخلصي اهو بقى بدأنا بيها بدأنا في شرحي هنبقى نكون معك الماتني يا ابراهيم نكمل مع كاماتنا ونقعد في الاحكام ها إن شاء الله ااه جابر بالنسبه لوقت الظهر الاول او اول بالنسبه وقت الظهر قال حين زالت الشمس ها حين, حين صار ظل كل شيء مثله ظل كل شيء مثله والمغرب حين وجدت الشمس فوله حين غاب الشفق و فين فين الفجر فينا قطع فينا الفجر فينا غاب الشفق غواب غواب الشفق والفجر حين سطع حين سطع الفجر حين بارقه في روايه برقه او سطع هذا بالنسبه لحديث جبر في, في اول اوقات الصلاه طيب حديث ابي هريره والحديث ابن عباس ابن عباس من عبد الله في طيب بالنسبة لي للظهر قال أيضا حين زالت الشمس أيضا والعصر من يذكرنا العصر حديث من امم كويس احنا حديث النهضه يكون اول وقت الظهر ماذا هذا هذا حديث جابر هو ما جاء حديث ما هو توافق المعنى ولكنه جاء بلفظ مختلف قال حين كان الفيء مثل الشراك كان الفيء مثل الشراك ولا يخالف معنى الزواج هو بل هو يبينه يعني, يعني لا اختلاف بين اللفظين هذا منذبه لأول وقت الظهر في حديث في حديث من عباس ومنذبه للعصر حين أيه؟ أيضا كحديث جابر حين صار ظلوا كل شيء مثلهم كحديث جابر بالضبط. والمغرب أيضا في نواجة الشمس كحديث جابر أيضا والعشاء أيضاً حين غاب الشفق أيضاً في حديث جاهر حديث النعبات يجلو في أغلبه أو يوافق في أغلبه ما جاء في حديث جاهر نعم لما نصل لما وصلنا ليش الى المغرب <تصفيق> هنا غاب قلنا <تصفيق> ايش هنا يغيب ان يذيبوا الشفر طيب بالنسبه للصبح قلنا ايش حين اصفر المره دي جاب الصبح يش. هنا فطط هنا برد ها هنا في حديث ابن عباس حين اصفر هنا اصفر هنا اصفرت الارض نعم و هن ايضا في حديث ابن عباس ذكر الوقت الاول فقط نعم و ليش لا ذكر الوقت طيب طيب ننتقل حديث اللي الثالث انا حديث الرابع الخامس اذا عددنا حديث جابر وحديث اللي هو ما الحديث الرابع مش حديث من كتاب ابي هريره نعم عبد الله بن عمر بن الاوصي مسلم ها طيب من يذكر لنا في الظهر حديث. حديث عبد الله بن عمر ده مسلم ها بالنسبه للظهر لا. لا لا لا لا لا نعم ما له نسبه للحي كل شيء محتاج كثير هذا أول وقت الظهر في حديث عبدالله من عمر طيب وأيضا فيه زيادة هنا في حديث عبدالله من عمر والله أشكرها قطفت فيها فائدة تنفعنا بعد ذلك ما قال بعد قال وكان ظل كل شيء مثليه أو كطوليه ما لم تحضر العصر زي او زيادة في حديث عبدالله من عمر بن العصر حديث الأخرى ما لم تحضر العصر وهذه زيادة تنفعنا في أن حديث عبدالله من عمر هنا يقال فيه إيش يقال أنه ذكر أول وقت الظهر وآخرة وقت الظهر في عبارة واحدة جس كذلك؟ هذه الفائده لكن نستفيد طيب هو قيد او جعل اخر وقت الظهر لعدم دخول العصر ولم يوقته بليل الظل كما فعل ايه في حديث جابر وفي حديث ا حديث ابن للعصر حديث عبد الله عمر من العصر ما لم تصفر الشمس بالنسبة للمغرب الواجب. الواجب الشمس. ما لم يغرب الشفا طيبا حديث عبد الله من عمر بن عاش ها؟ الواجب. الواجب. ما لم يغرب الشفا وهذا أيضا في نفس الفائلة التي في وقت الظهر ما ذكر ايه اول نقطه واخر نقطه طيب ونسبه للاو ش ها النسبه للاوسط النسبه للاوسط نعم نعم شوف <تصفيق> هو ما عندي اي سؤال بس عشان ما هيغلطش بالاشار الى مثل توالدنا نهايه وقت العشاء <تصفيق> نعم وهذا ربط بين بين اخر وقت المغرب وقت <تصفيق> <تصفيق> العشاء اذا غاب الشفق هذا شمل المفهوم هذا, هذا, هذا, هذا, هذا <تصفيق> نعم حدد وقت المغرب ايش او وقت المغرب إذا اذا لم يغيب الشفق ويفهم منه ايش ان وقت العشاء يبدا إذا غاب الشفق فكانه كان وذكر أول وقت الأشياء بس أذكره بالمفهوم هذا عد من المفهوم وليس المنطوق طبعا معلوم في الأصول هناك ما يسمى بالمنطوق وما يسمى بالمفهوم لا. هذا هو ضحطي هذا من نسبة لحديث عبد الله من عمر من العصر <تصفيق> ماذا؟ الثلاث على كل ما ها؟ إن تلول الفجر ما لم تسطع الشمس نعم، ما لم تسطع الشمس هذا بنسبة للفجر حديث الذي أري ذلك حديث, حديث أبي, موسى؟ أبي حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة طيب الذي جاء في أوله للصلاه اولا واخرا ليس كذلك دي ايضا زي حديث ابي هريره اللي ذكرت في الاحاديث الاخرى ان للصلاه اولا واخرا نعم بالنسبه للظهر ايه ده ده الظهر شمس للعصر فيما يدخل هنا يدخل وقت والعطف نعم زورة حديث من؟ حديث إذا زالت أو حين زالت أو حين تزول الشمس أو إذا زالت الشمس نظرة للمغرب حين تغيب الشمس نعم حين تغرب حين تغرب الشمس امم ماشي هنا يغيب الافق ها هذا لفظ مختلف لم يقل الشفق قال الافق الأفق هنا يغيب الافق امم كل الفجر او صبح هنا يطلع هنا يطلع الفجر هذا موفق لليل لفظ حديث جابر يعني المعنى حيث قال عبد الجابر حين هينا يفطو او حين او حين برق الفجر طيب ها الحديث التالي حديث ابي موسى ان موسى الراوي امم حديث حديثه زهريره من هذا من اخرجه احمد الكرمزي الحديث ابو موسى خروجه مسلم ها رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن موقيت الصلاه وحديث ايضا وحديث أبي موسى كذلك <تصفيق> هنا اتفق في قسم لكن احنا قلنا احنا بالظهر لا نبدا بالفجر هنا في حديث ابي موسى خاله الترتيب بدا بالفجر طيب طب بالنسبه للظهر زياده زياده هنا زالت الشمس بدخول ايه او هنا ان النهار أو بدخول منفصة النهار طيب بالنسبة للعقر والشمس مرتفع مم. الشمس مرتفع الشمس مرتفع No. نو. كويس، بالنسبه للمغرب منوقعه الشمس. No. نعم. منوقعه الشمس. وبالنسبه للعشاء. نعم. في الغربه شفتها. كويس. في البدايه. الفجر. الفجر. من هنا نشط الفجوه هنا نشفق الفجوه وهذا بالنسبه لاول الصلاه اول وقت الاول لهذه الصلاه او دور اخر لاخر وقت ها اه لا احنا كنا حديث برايده قال في ذكره ده موسوفتين لا موسوفتين طيب في فبراير ده امم بالضبط حين زالت الشمس نعم نعم حين الشمس طيب والارض والشمس مرتفعه واجب الشمس مثل المغرب الشمس هذا حديث بريجات والشمس بيضاء هذا هذا في وقت اخير اخر وقت في اخر وقت طيب هنا شاط هنا هنا ايه اه ماشي دي تبقى شفط ها لا هذا احنا بك... لا نزلنا في الوقت في الأول في حديث قريب بس لو يقضوا اخر حديث يقضوا اخر حديث هم بيقولوا اننا غلط طب لو احسن على اوله وقت الفجر من تحديد قريبه بغض طيب ناخذ جدول اخر بي لاخر الوقت. <تصفيق> حديث جابر البرضه اه هذه جاب لوكره في الوقت فقط لا تترك او نتركها فارغه يعني لا نذكر فيه شيء هذه حتى يعني نحفظ او يعني نتذكر ان هذه جاب لن يذكر فيه اخر الوقت الجابر الذي عنده مسلم لا عند عند الشيخين نعم طيب نسب الحديث ابي برده ها طيب انا مسكر فيه اخر الوقت الا في الفجر فقط هذا كنك لو جئت لجامور الفجر كان ينفذ من الصلاه ان يعرف الرجل منه جاليسا كنا قرب 60 مرمي اوه فاكر والحديث ايش؟ حد الجابر عنديه عبد عندي احمد احمد وتيميزي ونصر نعم بالنسبه للظهر لاخر نقطه الظهر عند الجابر هنا صاره وظله كل شيء مثله هنا صاره ظله كل شيء مثله بالنسبة للعصر هنا صار ظل كل شيء مثليه <تصفيق> <تصفيق> ظل كل شيء مثليه نعم <تصفيق> يعني أضاف وقت المجرب نعم وقتا واحدا لم يزل عنه وقتا واحدا لم يزل عنه يعني أنا جاءه في اليوم التالي صلى المغرف الوقتي نفسه الذي صلىه في الأول, الأول لم يزل عن هذا الوقت طيب مزة للعشاء مغرف مغرف وقتا واحدا اه لم يزل عنه يعني هو صلى في الوقتي نفسه الذي صلى فيه في أول مقت ها أحسد. في ثلث الليل او في نطف له في رواية في رواية الليل وفي رواية في, في, في, في نطف فجر في حين هنا اصفر هنا اصفر هنا اصفر هنا اصفر طيب درسنا الحديث الحديثي جذر ننتقل للحديثي حديث ابن عباس اه نفس بتروح موافق لحديث جابر انا قلنا ان حديثه ان حديثه العباس يوافق حديث جابر في كل في كل فاضي تقريبا في كل المواقيت إلا في زي في زيادات التي نحن ذكرناها زياده أو زياده أو طيب خارج جبر الا الظل اذا صار كل شيء يطلع ايضا خارج جبر مستوا مستوا علامه التكرار هذه ها كل شيء موافق حاجه ايوه نعم الا في اشا ما الاختلاف بين حديث جابر وحديث ابن عباس ها حديث زياده اوليقات الفجر الحديث الثاني قال هذا قبل حديث زياده الاخره قبل حديث زياده في حديث جابر حديث ابن عباس كانش طب كمان زياده ما هو ما هيش زياده او ما هو الاختلاف صحابه النبي صلى الله عليه وسلم حديث زياده يجيب هذا الثاني نعم هذا هذا وقت الأمياد هذا وقت الأمياد طيب هذه لا دخل لها معه هنا في كل جديد ننتقل إلى الحديث حديث من؟ عبد الله عبد العاص عند مسلم وهذا أيضا ايه؟ ذكر فيه ايه؟ نقطة الأول فقط؟ نعم بس كذلك؟ نعم بس كذلك طيب ننتقل إلى حديث حديثي من بعد حديث عبد الله؟ حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة طيب ناشي الظهر ماذا نفسه نفسه نفسه؟ أيوه ين يدخل وقت العصر ف وفي العصر تصفو الشمس وأن الله يجبنا أحسن محسن؟ هنا تطلق الشمس طيب. أنتقل بالحديث حديث أبي موسى عند مصر ها في وقت الفجر للظهر امم ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا لأ... لآخر الوقت نحن ذكرنا بارك الله فيك الجدور الأول ذكرنا أول الوقت في كل الأحاديث ثم بدأنا جدور جديدا نزل فيه آخر الوقت للصلاوات الخمس في, أي في هذه الأحاديث نسبة إيه؟ نسبة للعشر؟ ها؟ انتهينا من الظهر انتهينا من الظهر مش قلنا الظهر حتى صلى ها؟ انا خلنا الظهر انا انتهينا من الظهر الانم انا قلنا هنا او حتى كاد يدخل وقت العصر اخر العصر حتى احمرت الشمس طيب واخره المغرب الوقت الاخير من الغروب في حديث أبي موسى حتى بدا يغيب وان يسقط والسفق طيب من حتى كان صلص الليل الاول حتى كان صلص الليل الاول ذكرنا الفجر الفجر كان هنا في الاول في اول الصلاه ها حتى كادت ان تشرق الشمس طيب كثيرا فضيل فوري ابن الحصين نضبط الوقت الظهر اه اه نروح في ابرده ابرد فأبرد. طيب بالنسبه من الشمس بيضاء نقيه لا يخالطها صفره لا يخالطها صفره الشمس بيضاء نقيه لا يخالطها صفره ها من الفجر بيضاء ها صحه نقيه فحظه الوقت الاخير للعصر فهديث ايه حديث, حديث, حديث بريده حديث جابر الجدول بتاع اول وقفه في الصلاه اكن الشمس نقيه والشمس نقيه هذا كان حديث جابر في في لو تصحيح اه اه المهم سنه يعني الجامع ربنا فاضل ايه واتساب مش نحن الآن نعم الله قبل أن يقع الشفق ان يقع هذا الحديث طويل امم كويس ثلث الليل او او بعضه هذا طيب هذا نكون انتهينا من, من جدول تذكرون ما نذكر ها من يوم قرنا الفجر اه وما من الوقت حتى انصرف منها وكانت الشمس الفجر فتصرف اه هذا حديث هذا حديث ابي موسى ليس في حديث بريد ما له حديث بريد ده فنور الفجر فنور بالفجر حسنا فنور بالفجر نصوت فذا نكون من جدول مواقيت الصلاه في هذه الاحاديث التي تعد وهي اصول الاحاديث تعرض اصول الاحاديث في بيان مواقيت الصلاه طيب نبدا الان إن شاء الله اولا بدراسه, أو بدراسة وقتي الفجر الوقت الاول والوقت الاخير للظهر كم مره من الوقت تقريبا ساعه ساعه شاء الله يعني حتى يعني نحقق الفايده سوف نترك لكم الايه الفرصه أن يقوم كل واحد منكم باجتهاد منه ولا مثلا يرجع إليه إلى كتب الفتخ الأخرى أو إلى, يرجع الى شرف الى, الى, إلى الشروحات عليه أن يقارن بين هذين الألفاظ يعني يبدأ, يبدأ بوقت الظهر فيرى الوقت الأول الظهر ما زقيل في, لفظ في لفظه في كل الأحادي وما وجد الإختلاف بينه أم ليس بينه اختلاف ها وكذلك في الوقت الاخير ويفعل هكذا في كل صلاه والصلاه ها وياتينا كده ياتينا صغير ها اللي موقر ومراجعه ان ما اشتريته لا قدر الله يعني يعني انا افضل شيء اخر الذي يعني انقضح في ذهني الليله بعد صلاه العشاء قبل صلاه النشره يعني في لما دخلت المسجد فقلت في نفسي على حتى يعني لا هي دروسها كده بقى دون دون مذكرو دون يعرف كل واحد فيكم مستواه انت اغلب اغلب الحاضرين الآن حاضروا معنا كتاب الحج ليتذكر اغلب اغلبهم كتاب الحج كاملا لي. ها ليتذكر كتاب عبد الله <تضيق> <تضيق> وحامد وفالد وأحمد حضرت مع الكتاب الحج حضرت من أول كتاب الحج لا بأس جئت في الأول الذي فاتك دروس مفجلة الحمد لله الشاهد يعني سواء الحضر أو لم يحضر <تضيق> سوف نعطيكم فرصة لمراجعة كتاب الحج حفظ بطول الأحاديث أولا في المثل ثم في مذاكرة الشرح يعني كيف تذكر الشرح المسألة بدليلها تعرف كل مسألة وما ذكرنا عليها من أدلة كان فيها خلاف تعرف الراجح بدليل ها سألك مثلا ما القول الراجح مثلا في حكم النبيد المزدلفة مثلا ها؟ الواجد أمركس هو الدليل على... على ذلك مثلا ما ما القول الراجح في قصه اظافر هل يعد من محظورات الاحرام ام لا مثلا هاك طيب من منكم مبدئيا يوافق هذا الاختلاف ها يوافق ثاني الشرح هو هو بجد يعني مثلا هو ده هو هو هو هو هو هو هو هو الذي فاتت اللي انتوا حضرتم اغلبها ها انتوا انتوا كان حضرتمه انا راجع عندي ما حطرش راجع الدروس مسجله يا اخي ويوقف معاك شيء ده بس انت تسال شيء يعني شيء بعد ما تاخدش ما في التيكشن ده هو فاكر ان او يعني يعني تعالوا جماعه اهو تعالوا جماعه واجلسوا رجاله اجهزه الايه شغل يجوز بتني بعثه كانت في النهار اه عليكم دي احمد انا جيد وانا يعني جماعه اهل الحديث الاه كانت يعني ما زاله في اولها ما زاله صغيره ولكن يعني هناك يعني جهاز عبد الغرض هناك وانهام الجهاز يعني صغير والحجم مثل الذاكره التي فيه لا يعني المهم يعني الشاهد يعني أنتم طالب اللهم يتصرف يعني يعني يعني مفترض أن هذا الأمر تجتهدون فيها طي فالآن أحمد إن شاء الله مسجد لي أسماء من سوف يدخل في هذا الهتباع هذه الليلة ثم تحديد الوقت انا أترك, أترك, اترك لكم تحديد وقت الاختبار بعد شهر بعد شهرين كما تحبون لكن اهم شيء اعرف من سوف يشارك في هذا وان شاء الله نعلم ما يصل وتنهي فيه فيه عندما قد جائزه او واهم شيء عندي وكذلك عندي يكون عندكم هذا أن اعرف مستوى كل واحد فيك. كذلك أنت تعرف أعلى أنت تستفيد هذه دروس أم لا حتى كذلك تنفع غيرك بعد ذلك يعني حتى تستطيع أن تبين هذه الأحكام لزوجك ولأولادك وكذلك الإخوانك لا بأس أن تشرح هذا الكتاب بعد ذلك إن شاء الله أنتك القدرة بعد ذلك أن تشرح هذا الكتاب لمفردك إن شاء الله الغرض من هذه المجال أنه عدة طلبة علم هذه الدروس يعني متخصصة لضرب دلاله ليست دروسا عامة نريد أن نخرج من هذه الدروس أو المجالف بفئة من طلبة العلم الذين قد تمكنوا إلى حد ما بفضل من الله طبعا او بتوفيق من الله في فهم مسائل الاعتقاد في فهم مسائل الحديث والفقه في فهم مسائل المنهج حتى يكونوا بعد ذلك هم ايه؟ النواء التي بها يعني, يعني يكون هناك في مصر من يحمله فم هذه الدعوة إذا قُبِد العلماء وإذا فُقِد طلبة العلم إن الله لا يقبل بالعلم انتجاهه من الصدور إنما يقبل العلم بقبل العلماء حتى إذا لم يبقي عالما حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جوهر ففرض منكم ان قد هدف الله عز وجل الحق من لا تكونوا عونا عليه على, على ظهور هذه السنه سنه فقد العكس ان تكونوا عونا على دفع هذه السنه ان تكونوا ان الذين يحملون هذا العلم اه فيما بعد ان شاء الله ان شاء الله وخصوصا يعني بالنسبه لاخواننا الذين جاؤوا الى مصر لا لا لهذا القصد بخصوص انت جيت الى مصر هنا من اجل ان تحصل علما فتستطيع إذا عدت إلى بلادك ان تكون داعيه ومعلما لاهل بلدك نتطلبهم العقيده الصحيحه والمنهج الصحيح والفقه الصحيح المبني على الكتاب والسنه وفقه سلف الامه فانا رجائي يعني ان ننتبه لهذا الامر وان ايه لا يعني نتهاون وان يعني ان يكون عندنا الهمه ان الهمة العالية التي بها ايه مختصر هذا العلم لأن هذا العلم لا يفسس قياده لبليد هذا واضح هذا العلم لا يفسس قياده لبريد بارك الله صار كما هو فهمت اشهد ان لا اله الا انت استغفرك صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين